الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آ خير أما أم يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون. وذكر عبدنا داود دل أيدي إنه أواب.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 نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفينا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ المساعدة الدكتور عمر عبد الكافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والحمة الله وبركاته والحمة الله وبركاته حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الله وبرك أهلا بك أهلا بك جميل أن نبحر مع سيرة الصفوة في هذه الأيام تحديدا نحن دائما قلنا في حاجة إلى يعني مناط استقرار إذا جازت تعبيذ نستطيع ان نستلهم منهم اينا الطريق فاحيانا يتوه الانسان في غمرات الحياه وصراعات الدنيا والدنيا كما يقول عليه اذا حلت او حلت واذا كثت او كثت، واذا ايناعت ناعت واذا جلت او جلت وكم يعني من من من ساعات تمر عندك 168 ساعة كل أسبوع لو تصفي ماذا تصنع فيها لله وماذا تصنع لغير الله لهالتك النتيجة وأخافتك فنحن صيرنا أيامنا دنيا في دنيا يعني يعني فأنا عليهم يقول كم من قصور تبنى وما تبنى تبنى كم من قصور نتوبنا وما توبنا، وما وما وكم من مريض نعودنا وما عودنا، نذهبنا وراء ما نروح نعود وموتنا إحنا، عودنا، آه وعند وروحنا نعود واحنا هو قعد، جميل هذه كم من قصور وما توبنا، الحمد لله، وكم من مريض وما حتى سليمنا هو سأل عن المريض قال والله سليم هو مات الله وكم من صحيح مات من غير عله وكان من سقيم عاش حين من الدهر فنحن لا بد من وقفات معالم في الحياه هؤلاء الصفه هم معالمنا فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه وهذه مهمه وجود مثل هذا البرنامج يعني أنت تنطفئ من حولك المصابيح المصابيع صحيح. وهؤلاء مصابيع في الهدى لابد من أن توقع هي موقدة ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سكر أقل إنسان أنا أقول أين الشمس لذا أنا بل عندي مرض الشمس واضحة والقمر صالع والنور واضح والماء جنوك وطعمه مستساق لكن الفم هو الذي يتعالى فنحن في حاجة ناسة إلى تذكير الأباء والأمهات والأبناء والبنات كل الجيل كل من يقول لا إله إلا الله بصفة الصفوة ثم العالم كله مسلمه وغير مسلمة في حاجة أن نذكرهم بصفة الصفوة عسى أن نجد قلوبا صاغية أو آذانا منصطا بارك الله فيك سلام. بارك الله فيك ربنا من آه الحلقات المنصرمة في هذا البرنامج صفة الصفوة تعرضنا لكثير من الأنبياء والرسل من قبلها تباركت على الهداية البشرية لكن ما تعرضنا منهم لذوي جاه أو سلطان أو سلطة أو قوة فعشنا مع السادة المشاهدين والمستمعين مع الفقراء والمسلمين من الدعاء الأولى نعم نعم أما هنالك من أنبياء ورسل أغنياء لهم سلطان لهم ملك لهم طاطران داود وسليمان قل من نبي رسول الملك أو ملك النبي رسول نسيت ده सपوز داوود و سليمان ملك يملك طلع. ويحكم آه. و ويبلغ رسالة فيبلغها من منطلق القوه غيرهما ملك له ملك من الأنبياء لا لا هؤلاء هذا الببان حاز هذا داوود سيدنا داود وابن سليمان و سليمان فقط نعم نعم بيدور في الحقبة في التحقيب التاريخي نعم هم جاءوا بعد سيدنا موسى أحنا لا إحنا طبعاً لأن نسير وسط التحقيق التاريخي ولكن نحن نخرج ومضى لكننا إن شاء الله عندما نقف في في النهاية عندما نرتب سوف نذكر ال السلسلة التاريخية إن شاء الله ولكن نحن نأتي عند دوشار نذكرهم مفصلاً إن شاء الله ثم نذكر على سيدنا موسى بإذنه وهكذا ونعود إلى سيدنا شعيبة ثم نذهب إلى سيدنا لوط ونعود إلى وهكذا إن شاء الله بإذن يعني حتى لا يكون معنا السادة المشاهدون يشعرون بما نشعر به من من إحباط ومن اضطهاد الأقوام لأنبياء الله ولرسل الله سبحانه وتعالى أولاً أي إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويجد طريقه ممهداً بالغروض فيعلم فليعلم أن دعوته غير صائبة الله أكبر طبعاً. طبعاً. لأن, لأن سوف ترى العجب رغم ملكهما داود وسلمان هناك عقبات وهذا تساءلي هوا لا أتو... يعني, يعني هل هل عقابهم الملك والسلطان من, من, من أذية طبعاً مثل واحد. من عقابات تفرّد تفرّد سبحان الله لا. لا. لا. على قدر الهبة على قدر الابتلاء هذا آه أنا واحد يتحكم في الجن والشياطين وفي أحد من البشر ربنا أعطاه مقاليد الشياطين والجن وهم من عالم الغيب وعلينا إذا في مقاليد من من من ضمن جنوده وحراسه واحد زادنا في لما مات أبو داود أمر الطير أن تظل إذا الشمس كانت طرية قبل ما غسلوه كفنوها بالتوفانات بقتل أمر الشمس أن تبرده فسودت السماء وكل الطيور أمرها سليمان أن يقبض كل طير جناحا من جناحي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح للصحابة هذا الرمز قال قبض يديه هكذا فكأنما نعيش مع الرسول رأسه وكأنما الرسول يعيش مع سليمان وهو يأمر أشرقت مش نصف الشمس فتخيل ما نوح هذا المفت شيء شي يعني الإنسان عندما يتخيله شيء شي غريب سوف نرى ما في هذه القصة من عجل إذن لنشر مع فضلاتكم نبحر في هذه القصة شرق. مع داود وسليمان شرق عليهم شرق. الصلاة والسلام برك الله وفيد إذن المشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء مع دعاء الإسلامي فضلت الشيخ والسادة الدكتور عمر عبد الكافي نبحروا مع فضيلتكم وفي فكره حول صفوة الصفوة مع سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما وعلى دمين أفضل الصلاة والسلام ولما قال القرآن الكريم عنهم أعملوا على داود شكرا كيف شكر الله تبارك وتعالى صفة المواصل كونوا معنا صفة الصفة شهدنا الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب وضيفينا الكريمة دعالي التامي فضالة الشيخ الأسداد الدكتور عمر عبد الكافر مرحبا بفضل لكم مرة أخرى نحن عندنا شغف بقصة سيدنا داود وسليمان على وجه التحديد لما ربما قرأنا عنها ربما فيها إسرائيليات ربما فيها حقائق لكن ما صورته أي القرآن الكريم حولهما يستدعي الوقوف والانتباه والتعلم فنظرة عامة نبدأ بسيدنا داود ما الله, الله. الله رب العالمين وأصلي وأصلي مع علي سيدنا الله السلام السلام أولاً قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم من ووو و... و... يعني وقمة يعني ال ال ال عندما تصل في أعلى كرامتها يقول الأنبياء إخوة لعلات الأنبياء إخوة, إخوة لعلات لعلات يعني إذا ضرائر عن أو أخ... أمهاش شتى عن <تصفيق> اخواتهم لعلات أم أم امهاتهم شتى ودينهم واحد بس في نقطة في طول القرآن يعرض يا ابنه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنه صحيح يا نوح اهبط بسلام مننا وبركاتنا عليك يا موسى اقبل ولا تخف يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا يحيى خذ اكتبه بالقوة يا, يا عيسى اني متوفيك ورفعك عليه يا ايها النبي يا ايها الرسول لم يقل له يا محمد مم. حتى يعني تبجيدا لنسائه ما قال يا نساء محمد النبي. يا نساء النبي سبحان الله وبعدين قال عن الشمس انها سراج وهاج صحيح وقال عنه انه سراج منير إذا اقترفت من الشمس احترقت، وإذا اقترفت من رسول الله أضاء قلبك وأضاء قلبك وصرت السلام. فلا برضو لا بد من إيم من هذا المدخل، لا. لأن الذي علمنا احترام الغير هو رسول الله. عليه الصلاة والسلام. يعني يعني مثلا يقول إيه لما سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى والله كنا أولا بالشك من إبراهيم. سبحان الله العظيم يوسف والله لو كنت مكانه لطلبت طلبت أن يخرجوني قبل أن أؤول لهم الرؤية إيه إيه العظمة دي فهذا مثال كيفية احترام الغير لا. وإحنا ما زلنا قاصدين هذا هذا مدخل مهم في قضية الصفوة كي كم استلقوا لا بد من احترام الغير أيا كان لا أيا كان هذا الغير بس مهم نسمع ونسمع بس يعني في البداية أريد يعني هذا مدخل في كلام صفوة الصفوة لا طبعا. تعال الى سيدنا داود ذكر سيدنا داود في القرآن 16 عشرة مرة. نعم. في سور تسعة. تمام؟ تبدأ القصة من زمن. نعود إليها لنتحدث عن طالوت وجاود عشان نبدأ في بداية القصة. لي لنب... نبدأ. عند الآيات ونرى كيف برز نجم داود عليه السلام. لا. ونحن نوقف هنا عند سورة البقرة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل وهذا الملأ يعملك أنت اصلا اسم الملأ بالضبط مشكله مع الملأ دائما الملأ فيهم مشكله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بينا سمي الملأ ملأ لأنه امتلأ من كل شيء بمعنى مم. امتلأ مالا وامتلأ قوه وعزوه و... وكبرا دائما الملأ هو ممتلئ نعم مم. مم. و... ويشعر أن غيره فارغ ها يعني اه انا من غيره سبحان الله كبر هذا يعني كنا قلنا ان ابن مسعود لما وطأ اقدامه صدر ابي هذا لقد ارتقيت مرقا صعبا يا روي او مرتقا صعبا يا روي ايضا في, في هذا الجبل في, في هذا المكان يعني سبحان الله ف يعني مم مم لحظة في لحظة الضعف حتى هو ما عنده ضعف هو عنده هو هو عنده الكدر يقتله طغيان بس خلاصوا أهلكه أهلكه أهلك طغيان سبحان الله طبعاً أما بدايةً دا سيدنا داود السلام في بني إسرائيل, إسرائيل طبعاً بني إسرائيل طبعاً بني إسرائيل لأنه بعد موسى نعم هو أنا امترا إلى الملأ من بعد موسى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله احنا عايزين أيها النبي ترشح لنا ملك من الملوك نقاتل خلفه ما سمى القرآن هذا النبي لا وقال ان اسمه شمعون وشمعون شمعون باللغه العربيه يعني سمعون سمعون ما هو السين في اللغه العبريه السين تنطق شينا فهو ان امه, كأم... أن أمه كانت لا تنجب وكانت عبر الثمانين فدعت رب ربي يا رب يا رب ف الله دعائها وسمع دعائها فسمعت سمعون ها ما هذا أنا أقول هذه روايات كتب تفسير أنا ما قالوا للنبيين لهم ابعث لنا ملك نقاتل ما سر بث الأية لا آه. أنا صحيح نوقف إحنا بدل من البداية في صفوة صفوف نعم وقفون عند أي قرآن الكريم وما صحة م. من الحديث النبوي هذا عشان إما لا نخبط خط عشواء ولا نخطب بلادي تمام طيب إبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله يعني يعني عايزين نروح نحرر بيت المقدس آه. و دائما بيت المقدس ده فيه مشكلة سبحان الله العظيم إحنا عايزين نصرد العماليق في العمليق اللي احتلوا بيت المقدس ون ونأخده لأنه وثينة مئة من قبل كان يود أن يدخل بيت المقدس واختار إيه سبعين من قومه بيت المقدس هذه مكان عمل مسجد القدس القدس القدس الأرض المقدسة, المقدسة. كان فيها المسجد ولا ما كان بنيا كان فيها يقال كان فيها المسجد كان فيها أو يقال أن اللي بنىه إبن سليمان يعني, يعني هذا الكلام. المهم يعني ليس تعطيني ترف بعد. طيب. وسوفناتي في سباق. لا. لأن ناتي سيدنا موسى القصة في الصين. يعني إذا هي البيت المقصت عندهم الأرض المقدسة. الأرض المقدسة. هذه الأرض المقدسة. علاقاتهم بها فضلت لهم بدأت من سيدنا موسى. تمام. تمام. تمام. طيب. فكان سيدنا موسى في أواخر الأيام وسوفناتي لقصة موسى يتمنى أن يدخل ال الأرض م. المقدسة ولد فيها. لا. وبعدين اختار السبعين وروح كذا يعملوا استطلاع. استعنوا كانوا الصفوة المنطقة نظهر عليهم الصحابة الصفوة نعم يعني ولكن للاسف ما لا ما, ما, ما طلعوا <تصفيق> أول ما جب على باب أبواب المدينة المقدسة إن فيها خوما جبارين جبريل وإن لما <تصفيق> داموا فيها آه. فإن يخرج منها فإن ندخل لم يخرجوا آه فإن خرج ندخل هم <تصفيق> هم <تصفيق> <تصفيق> بعد الطبيعة لا يقدرون على مواجهة. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو م أو من وراء جدر. يعني حتى القرآن قال لا يقاتلونكم جميعا هم جميعاً أو ما جميعاً حتى إلا, إلا في قرى محصنة. هذا الجدار. وله سند بالقرآن. ولكن, ولكن, ولكن الذي الذين يهزمونهم يعني لازم يكون عن بين مصلح. حتى القرآن قال تحسبهم جميعا وقلوبهم. فتجد أنه أول ما ذهبوا رجعوا يا قالوا يا كريم الله الواحد منهم يأخذ الواحدة منا في قمة عمود العملاق وقمة جاي رح بق درخ الواحد وشوف يعني زي ما كان إيرال شوف الصحابة كان ي ي في كان يقلد عدد المشركين في عيون الصحابة ويكسر عدد الصحارف في عيون المشركين كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من إبراهيم الله ونعم بالله فكان سبحان الله حتى وجدوا على على رأس أبي جهل ضربة لا هي بصوت ولا بسيف ولا بنبل ولا برمح ولا بحجر. سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضربه ملك. الله. مش الله خمسة آلاف من الملائكة المصومين الصومي. صحيح. ومردفين على الآن ومردفين عن محتاجي محتاجي آه محتاجي آه فلما راحوا ورجعوا قال لا إن لا أنت وربك فقتلة. إن هنا قاعدو ره عم أنت يا موسى أنت هو رب <تصفيق> <تصفيق> أو لا الصفة هم هم هم هم, هم الذين أمنوا بسيدنا موسى أبانت بالألف الباقية وسوف ترى صورة منهم من أحاول ورقواته صحيح هذه طبعا لا بد من فهم طبيعتها حتى ناس يقاتلوننا عن عقيدة وأنسى تريد أن تقاتلهم على ع... بلع عقيدة ضار <تصفيق> مثل ما تذكر موميع فتمنى كريم الله موسى كان خلاص أخوه مات هارون. وفي الأخير قبل ما يقول ربي إني لا أمدك إذا نفسي وأخي أنا اللي أضمانه أخوي لا. ولو أخوي ده مش رسول أنا مش هضمانه ومات أخوك ومات أخوك قال يعني يا ربي يعني يعني أمتني قريبا من الأرض المقدسة ولو برمية حجر فقال صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي يوم ده السلام انا عايز اكون مكانك انا مش معروف ان هو لم يدخل داخل لا, لا لا ما دخل حتى ده حي ولا بيت هذه اكذوبه التي يرموها لا لا لا, لا لا لا لا لا لو يخرجوا من خارج ودي بر... عشان لا يثبط لا يثبط لهم شيء سبحان الله يا عظيم المهم ان الملك ضاع والتابوت اللي كان فيه الجيل الصالح ما سيدنا سيدنا موسى خدوت الميز اللي هو يوشع قال موسى لفتاة لا أبرع وحتى أبلغ مجمع على البحرين أو لا. هذا يوشع عبد النوم ده التجميذ النجيب بكريم الله موسى والجيل اللي ربي في صحراء فيناء على الجهد والبشطة و... و... يعني جيد جديد ده الجيل الصحوة اللي عندنا في بفضل شاء الله سعى تعالى اللي فضوه الخير يعني من أبنائنا وبناتنا يقول سبحان الله العظيم الجيل اللي ربي على يد يوشع عبد فدخل فده أخر الأرض المخدسة وليه بعد ذلك خلف بعدهم خلف كما خلف صحابة هم بعدهم خلف الأمم انقروا لا لا التابوت اخذ منهم التابوت ده كان فيه بقيه من عباره عصا موسى ونعل هارون وبقيه الايه وبقيه الصحف وسيدنا موسى لما رجع وريهم عبده العيد عمل ايه؟ القى الالواح فراحت والألواح والالواح دي لم تقع عن وحي وانما القيت له من الله هكذا هكذا هو هو غضب, غضب في الحق لا في سلام ربنا فرح مشخ الألواح ورح ألقها على الأرض تكسرت فبقية الحطان بتاع الألواح حملوه فكانوا لما يجي يعملوا معركة يشيلوا التابوت وكان يقال ان فيه السكينة تطلع منه ريح طيبة أو كلام يسمع كما تقول بعض ولا لا تصل لدارة الصحة أن تأمرهم وتنهاهم وكان فيها إنهامها نعم ونتعرف الأمم دائما دائما تبشرون بالضحك كانوا فسروا منه اخذ منهم في الأرض المقدسة آه أخذ منهم اللي كانوا محتلين للأرض المقدسة خلاص بمو بالف ب قدم لنا ملكا نقاتل, نقاتل الله وفي قراءة إبعث لنا ملكا يقاتل في سبيب البيان يقاتل نحن قضيح إذهب أنت مربوك وهذه رواية أنا أقبلها لا صحيح قال هل عسلتم جماعة اللي بتطلبه إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا لا لو كتب عليكم القتال تم ترجعنا في شفر الأول شوية لا بد من مراجعة صحيح فربما يكتب عليكم القتال مع الواحد عمد يعني مش عارف ايه سعت الجد و... اسد علي وفي الحروب نعامتهم و... <تصفيق> <بدلان. تصفيق> قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليهم بالطالبين طيب المهم <تصفيق> طالو خر ابو خلاص طب ننجز البقيه هم الايه الصفه نعم لا لا جاي نتكلم انا ذا هذا الوقت نعم هذا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك انت مش جاي عايز النبي عايز ملك النبي اللي انت جاي تستاذن منه قال والله ربنا بعث لكم طالوت يكون ملك عليكم طالوت هذا رجل بسيط له ابن ملك ولا ابن زعيم ولا, ولا بني آدم عادي أول شيء لازم الاعتراض لم يأتي رسول لبني إسرائيل إلا واعترضوا عليه أبداً. بداية من الاعتراض القولي إلى الإيذاء إلى القتل يعني هم يطلبوهم هم طلبوا ملك لكن ما عليش هو يطلب رحكم هو واحد يهودي في المدينة يقول لي ياب... يا ابن أبي طالب يعني يعني ابن أبي طالب مر على قتل على موت نبيكم سنوات إلا وشهرتم والشيوف ما بعض يعني قال وأنتم كانت أقدامكم ما جثت بعض من البحر طرتهم إداهم صنما صعودا الله الله, الله, الله سبحان الله سبحان الله الله قال لهم نبيه إن الله قد بعث لكم فاروتم ملكا قالوا أن يكون لهم ملك علينا طب هو الله اللي بعث خل بارك من الكلام لا. أو الطائر نبيه هذا واحد والمرسل الله ولا بالله هو معين ملك من قبل الله وطنبهم. وهم الذين لا, لا. ان يكون له الملك علينا كيف يعني ليه, ليه؟, ليه؟, ليه يكون بدهم الملك علينا ليه هو ملك ونحن احق بالملك منه هي الان نحن احق بالارض واحق بالمكان واحق منك انت ايها فلسطين انا قطره وانا كان عندي هم احق هي اكيد سبحان الله نحن احق بالملك منه ولم موته ساعه من المال مصيبة بني إسرائيل المال تقديرك <تصفيق> تفشت هذه الظاهرة بينها معاك كرش تسوي كرش ما معاكش كرش ولا تسوي شيء صحيح سحبان من غير مال باقر حصر وباقر من كثرة المالي سحبان سحبان أبو البلاغة مم. لو معها ما معه ليس معه كرش لباقر اللي هو أعيا من باقر ما يعرفش يقول كلمتين على بعض صحيح. لكن باقر لو معها المال مم. و يا سلام ما هو باقي لذا ما يقول على كرسي يا سلام سيرتك العبقرية الفزّة التي لم نرها على وجه التاريخ وهو مثلا غرق ال المؤسسة وضيعها و و وغرقت المؤسسة وحطمت بس هو ما شاء الله ما هو الأموال بقى وهي اللي ثانوا لمن أراد فصاحتا وهي استنوا لمن أراد قتاله حسنًا بقى دلناه الأمر بقى. هذا ونحن نتعلم مع فضيلاتكم في سفر قياس الخطأ هذا القياس يجب أن يكون ولا يجب أن يكون عند البسط كيف نحكم على الشخص؟ إن أكرمكم عند الله أبقا أخض. لا لا لا سبحان الله. أنت في ذي سيدنا عمر عباء عباءة عباءة كانوا جايوا عباءات من اليمن. للنساء بقيت عباءة. رافعين أم كلثوم لا لا تأخذها أم كلثوم. فمن يأخدها؟ أعطوه لأم سليم أم أبي سعيد الخضرية. لماذا؟ قال رأيتها وهي تخيض لنا القرض يوم أخذ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم تعطيها لتبسم رسول الله لا الله يبقى سيف عمر إيه الله تقوى ما سك يبقى تقوى يبقى يا أبتي عبد الله بن عمر تعطيه أقل من أسامه سألني زيد أنا لي عطاما بيت المال وحنا سن واحد يعني ليأخذ زين قال كان أبو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 ده حبيب رسول الله عليه الصلاه والسلام انت ابوك عمر ثانيه أبوكو أبوكو أبوكو عمر بن الخطاب ايه يعني ما نساوي سبحان الله العظيم طب وضع دي قديم شوف كيف يكون القياس تقوى هذا من القياس لما ضع من القياس ده قالت لا اهل الثقه قبل ناس وهذا ايضا قياس خاطئ وهذا بقول لك في... اصلك لا بب... لا لا ما تروحش مع... الكلام ده طيب ولم يؤت ساعة من الماء قال ان الله اصطفاه عليكم. أظن يعني كان بجوسك. سليمة. وزاده في العلم والجسم. كان باخ. كان باخ وكان من سبحان الله يعني, يعني. وزد من الطول من الطول. كلمة عجمانية. نعم. آه. آه سبحان الله. والله يعطي ملكه ما يشاء. في اعتراض على على رزق الله والمؤمنين. يقسمون رحمة ربك لا نحن قتلنا بينهم معيشته في الحياه الدنيا اصلا أصل انا لما لما لما وانا احسدك ليه والعياذ بالله يكون عندي مرض الحسد عارف المصيبه الحسد ايه انه لم يرضى بقسمه الله ويتهم رب العباد بانه غير عادل صحيح ده يا لا, لأ؟ على كل من بات لي حاسد تذري علماً أساءت الأدب، أساءت على الله في صمغه لأنك لم ترضى بما ورد، فجازك ربي بأن زدني وسبدني في وجهك ما الطلب هو الحسد إساءة أدب على الله. عزيزي. على الله لأنني أتهم الله في قسمته طب هناك الغني الذي يحصل أيضاً؟ هذا مصري لأنه لا يريد أن يكون أحداً مثله. وهذا أصل. هذا مصري. وهذا منتشر في مجتمعاتنا. هذا مصري. آه، إذن كيف يعني تدخل تدخل الكلام؟ قال الرجل الذي قلنا عنه أنه سمع ضرع بقرة تشخب يعني بيحل يعلمون فسأله صوت إيه لبنا هنا فعرفوا أنه حاسد يعرفوه عامل فدخل إلى الزريبة المربوطة قال أي بقرة كانت تشخب لبنا الآن فأشاروا له على البقرة المجاورة فوقعت البقرتين يا لطيف الله أكبر سلم يا رب شره قال. باتع فقال قالوا له ماذا حدث لك قال عندما أرى شيئا جميلا أشعر أن شيئا ساخناً يخرج من عيني. فلما يا رب طفلي يا, يا رب. ونزرف بابد أن نكبر عندما آه. نرى بعض هؤلاء. طيب فائده ماذا نقول؟ نعم فائده. نأخذ فائده ماذا نقول؟ الله أكبر. الله أكبر. هل كلنا يحسد؟ هل ترد هل كلنا يحسد؟ قد يحسد أحدنا وهو يعلم أنه حاسد وقد يحسد أحدنا وهو لا يعلم أنه يحسد. لكن المؤمن يب يبرر. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بده ترى طفل جميل تبارك الله ما شاء الله أول ما تقع عينه على شيء, على شيء جميل على سيارة على بيت على مكان ما شاء ما الله القتلى بالله من صورة الكذب ولا أول ما ما دخلت جنتك تمام فلما تقول بالمشيئة وتقول تبارك الله سبحان الله ولو كان حاسدًا خلاص ولو كان ياس لو كان ما شاء الله تبارك الله يعني هي ما حاجز إن العين لا تدخل الجمل الخدر وتدخل الرجل القطر. هذا حديث؟ الله لا تدخل الجملة فضح. القدر خلاص يعني ينظر كان. كان ينظر إلى الناقة. أقول توني بالأحمية يا رب قبل أول ما ينظر. وقبل ما إذا كنت تقع على أصحابي. تقع أصحابي جيدين ونتحقوه قبل أن تموت حرام. الله لا إله إلا الله. هنا وأساتذة الحسد هم بنو سويد يحصدون. ده يحسده خلق له كله لأنهم شعرين أن هم طبقة الإلذ أو طبقة النخب لأنهم أبناء الله وهو. الصفوة هم هم يشعرون هكذا كل العالم ده حمير ها. هذا شعور يعني القرآن الكريم صور أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على كثير من الزمن من الزمن أخذوا شريحة من التاريخ كبيرة في زمن فقط زمن. لا. ليس ليس على مر الأعصر البشري لا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه عشان تصدق لما تقول أبونا أبو سيدنا لا يصدقه إلا بالمحسوسات لا يزال شيء محسوس مدية. مدية. مدية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أيوة. في شكينة من ربكم في الهدوء النفس ينزل عليكم هتنسى شاوى أن تنتصر مرة أخرى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة عبر سيدنا موسى ما تلقى الألواح حدث شيء عجيب قال يا رب ارى في الواحي امة انا اجيدهم في صدورها يعني الكتاب اللي انت تنزل عليهم يحفظونه. يحفظه. بني اسرائيل ما كانوا يحفظون لا, لا لا لا لا لا لا لا لقسم الاول و للقسم الثاني العهد الجديد والقديم. قضيما اذا اما لا اليهود ولا مصالح لا لا لا لا لا احفظوا لا سبحان الله القرآن هو الذي يحفظ في الصدور فما حفظ كتابهم عند الاحبار والرهبان الصالحين من الاول فقط بس لما فى م قال أرى في الألواح أمة أناجيرهم في صدورهم اللهم اجعلهم أمتي يا رب قال كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد قال رب أرى في الألواح أمة أغنياؤهم يتصدقون على فقرائهم فيأكلون الصدقة مع أغنيائهم يعني كنت أعطى من الفقير الذكاء ونحن أكل عنده لكن هو كان يخرج الصدقة تنزل لصعاقة أحريف خلال أغير أخذها ولا أغني أخذها اللهم ما جعلهم أمتي يا رب شدده فشدد الله عليه وأنا أحذر أبناء من الذين يشددون على أنفسهم ويصعبون المسائل الدين يسر لا عسر فيه الدين سهل لا تعقيد فيه نحن الذين نعقد المسألة أو أنصاف المتعلمين وأنصاف المتفهقين هم الذين يعقدون المسألة فأرى في الألواح أمة إنما أحدهم أو هم بحسنة له حسنة فإن عمدها كسبته له عشر وينهم بالسيئة ولم يعملها ما ختبتها عليه شيء فين عملها فتختفى عليه سيئة واحدة اللهم اجعله امتي يا رب قال كلا إنما هو أمتي احمد المهم عدد ابن عباس في الحديث الصحيح أحد عشر صفة في الالواح أمتي احمد سبحان الله العظيم فآخر الصفة عشرة فألقى موسى الألواح من يدي وقال اللهم اجعلني من امتاه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه <تصفيق> والسلام <تصفيق> هكذا الانبياء هكذا هكذا زهات زهات الانبياء حبي. اي اي يا التابوت فيه سخينه لكم ترقيه مما ترك اله موسى واله هارون تحمله الملائكه الناس اللي التابوت بدأ مشاكل تفر حرائق زلازل مصائب ورقى. راحوا جاب هما العملي، العملي. جابوا زي عزك الله كذا بتاع عربة بعجلتين كده وبقرتين أو ثورين أو حسوانين وضعوا التابوت وراح أطلقوه على إيه الأرض اللي يسكنها ب ااا بنو إسرائيل. فالعربة أطفأت فجاءت الملائكة لتحمل التابوت للتابوت. أظنه فيش أي بعد كده؟ سبحان الله العظيم. أي أو أو يعني بلد توفق في الرنج الذي ت ت التابوت وصل إلى هؤلاء جوانا. وصل إليهم. وصل ليس إليه عن طريق طالوت. لا لا لا. وصل مم. أو إن آية مركيحة عاد آية تعبود تؤدي بوجود هذا الآه هذا الملك الذي يجب القتال خاطر ماشي بعدين. عار الكلام وبعدين إيه؟ ااا آه... تحمّل إن في ذلك آية إن كنتم مؤمنين حتى سبحان الله النبي إذا يثق في إيمانه. إيه يعني ما سمعنا فلما فصل طالوت بالجنون. طب خلاص انا عم خلاص هتاخذه طبعا يلا يا على الله طلعت فالوت وراهب خلفوا ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. الالاف المؤلم كانوا 80000 80000 نعم قال ان الله مبتليكم بنهر مثل ايه اختبارات م. <تسجن> م. في تحلية التصفيه نعم تخليه وتخليه وشولان قال الله فمن اشتري منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده ربنا اعترف طبعا هو في الصحراء هيعطشه وفي وجوب النهر وجد امامه ما كانش موجود نهر وكان ماءه عربا فلسانا فهم يعني أ أ أليسوا معذورين في الشرب من الناس؟ لا هم ضعاف ال. وهم عطشان؟ لا هم ضعاف الابناء فاسد. طلعت قاتل في سبيل الله متموت عطشان عشان تروا من حوض كافر وما بقي. لا سلام. وما عكره من بجهد يرموه. لما هو القاتل وينازع رحله بال بالبُكوب الماء قال له أخي فلان أخي فلان مم. أخي فلان ضرع على سبع إلى أن عاد إلى عكرمة وجدوا قد صار الروح مم. شهيدا. شو هالمشكلة؟ يطلع منطقيا ما عن حوله كافر الله أكبر. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه فمن مات مفرما بعث ملبيا ومن مات فاجدا بعث فاجدا تحت عرش ومن مات على طاعة الله عز وجل يؤمنه يوم الفجر على كثير من المسك الاسود في ظل الرحمن في ظل العرش الرحمن حتى يرضى الناس من الحساب لا يضيع عجب عند الله حصر وجنا بالله وبعدين ديما لازم من امتحانات صحيح ان الله مبتليكم بنخر هو ما لم يمنع عنهم الايه الشؤم تمام فما شرب منه فليس منه يعني شرب يعني الشاربة وإيه وتضلع يعني كمان نقول يعني مرت مع ملع الماء وإيه ملوعة أخرى وإلا من, فإنه من, من اغترف غرفة بيده يقال غرفة تأخذ غرفة بيده واحد غرفة بالكفين هكذا لا فا يعني إذا أما, أما قال ال قال الأهل الله ما شاء الله بارك الله في صدوركم. إذا تقولون يتكرع. صحيح. يتكرع مثل بسامه من الماء. لا. يعني بدون واسطه بدون آه. لكن ورفة اسمها مغرفه نعم. تمام. يغترب أو بشيء يغترف ب أو بشيء لكن يتكرع يعني ينزل بسامه. يغترب قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال كتب التفسير سبعة وسبعون ألفا شربوا الله أكبر. بقي كم؟ ثمانون. ثلاثه ثمانون ثلاثة فشربوا منه إلا قليلا منهم. خلاص بقي مع فلود كام فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه ثلاثة آلاف لهم إيه بالصبر. لا طاقة لنا يوم بجالوتة وجنود <تصفيق> <تصفيق> لا حول الله <تصفيق> إلا بالله لا إلا الله استأسد الحمل لما استنوقع كمال صح. <تصفيق> يعني إن, إن البغاثة بأرضنا يستأسر بهواننا سبحان الله لا. لا. لا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوتة ويوجدوا مائة ألف أمامهم قالوا لا سبحان الله قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم كم من فئه من قليله وغلب فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين جلود هذا كان يقال ان ظله موس كما تقول كتب التفسير يلا طيب شفوا العمليق وشفوا الجلوت وسطهم وهو لابس التاج الملك وعلى الحراسة حوله وطلع. دول اولاد ادم برضو اولاده بني ادم كلهم بني ادم, كله أدم. لأمه البشرية بني قرر وده سوف نعود يوم القيامة كما قلنا في الوعد الحق على طول ابينا ادم ستونة زراعة في السماء ربنا وان عليه نشأة الاخرى نشأة الاخرى نرجع حتى لضرس الكافر في النار يوم القيامة كجابة اخرى في نشأة الأخيرة, الأخيرة ديها موضوع آخر اللي نشأة الأولى ل... نشأة. لسيدنا آخر بالضبط كثيرا ف... بالضبط كثيرا يعني ظلهمين يبدو أنوا لخموا خلاص يعني قوم وجالوت كلهم هكذا يبدو أنوا من عماليك عشان كثيرا يا الله كان من فئة قليلة غربت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن شاء الله إنسان لما يستمد العوانة قال هم الله. ثلاثة آلاف والثاني من الآلاف المؤلفة فهزموهم بإذن الله ثلاثة آلاف أنا أسألوا هذه لماذا هزموهم لأن فرع جندي صغير كان قصيرا أصفر نحيف يسمى داود أخذ المقلاع اللي زين وحط زي زي ما بيعمل في فلسطين حط الحجر, حط الحجر كده. كده وضرب جالوت فخر سريعا فاستسلم قلب الجيش فرجل بعوضة قتل جالوت هذا قتل داود, داود, داود وجالوت هو ستسجد. يعني سبحان الله قبل هذه الايات ما تحدثت عن داود مطلقا ظهر داود هذه قصة داود هي بدأت من هنا إحنا من بعد قصة عد سليمان هذا سليمان نعم فتا. فقد أعصى هزموهم بإذن وقتل داود جالود فإذا بالقوم جميعا يختار داود ليكون ملكا عليه طب ممكن سؤال, في سؤال في <تصفيق> الأيات لا, لا نتألع الله عز وجل ولا نسأل يعني الله سبحانه وتعالى يفعل لكن أي القرآن الكريم ما صورت أن في بني إسرائيل فتى أو شاب أو رجل اسمه داود وصفته كذا وكذا حتى ما صور مع الذين آمنوا يقولون كذا إذا كان إذا كان في في القصة الدرامية والحركة الدرامية كما يقول المسرحيون أو الممتعون أن يخبئ المفاجأة داخل الكتفنا هذه من ضمن المفاجآت داود ما الذي قاله وأنا نسأل من داود داود عبد الله هذا من قصة لا. جندي صغير قالوا أجندي كان نحيفا أصفر يبدو عنده وزن ضعيف ف... يقتل هذا الهرص فعلا بإذن الله بالله. بإذن ونعم بالله الله ونعم بالله الله ونعم بالله يعني يعني حتى في, في قبل العناية الإلهية يقول علماؤنا وحكماؤنا وإذا بعناية لاحظت قعودها نصف المخاوف قد هن أمام. أستاذ. ما تمشي ياخد ده واحد بيمشي ولا حد مشهور شوية يقول لك أنا مع مع فلان أنا مع ترتان أنا, أنا مدير مكتب السند مسعود شخصيا. نضرب اللي ماشي مع الله. ونام بالله. نعم. تعبسن إيه؟ مبلا مبلا يعني من القارب حب الله ورحمة ويقال إن أسوأ الذين يقتلون عند الله من يقتل بالحجارة الله أكبر قامرود قتلوا بالحجارة جالود قتلوا بالحجارة أبناءنا في فرنسا يخيفون هذه الآلة العسكرية بالحجارة لأن الحجر فيه ترى عجيب سبحان الله كما يقول شاعرنا في القدس قد نطق الحجر أن لا أريد سوى عمر آه. أنا عيد عمر طابتني يتسنى من فضلك صحيح, صحيح. غير كذا منامه بالله نعم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا واتاه الله الملك والحكمة ملك من غير حكمة تضيع الدولة هنا الوقفة الملك, الملك والحكمة, والحكمة. <تصفيق> وضع الأمور في نصابها هو سبحانه فهنا نأتي لنشوفها إزاي هو يحكم وقال عطوا يعني... علمناه الحكمة وفصل الخطار يعني يحكم سبحان الله م. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاه كان وقتها سيدنا داود مجرد جندي في الجيش فقط. لكن ما كان النبي ما كان كلف. لكن يدمع أن سيرته السابقة سيرة ظاهرة لأن هؤلاء صفوات مخترات على عين الله. وهم يعرفونه لا. لا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لانهارت الأرض. أعتقد أن هجوم هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الضعفاء أن ديننا دين المنسون لله سبحانه وتعالى حتى يسيطر حس الأمة. لأن إذا لا لم الطواغيت لا لا لا ولا, ولا, ولا تخاف ولا من ولا قنابل ذرية هيدروجينية حلين الكون له رب ونعم بالله وما دام أن الكون له رب فإذا أنت كن في كنف الله طالما أنت في كنف الله فستضم خيرا ما لا تفعل عن الخير أنت تنام في معية الله وتسير في معية الله وتتقاوم ب الله وتقترب من الله عز وجل وإنه الله يدافع عن الذين آمنوا ف فكان الله يرضى عن, عن ابن عباس يقول عجبت لمن اكتدي بالخوف من الناس كيف آفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونام الوكيل لم يعلم بأن الله قد قال بعدها فانقلبوا بنامة من الله وطب لم يمسسوا مسوح واتبعوا رضوانا الله والله مصابر عظيم عجبت لمن اكتدي بالغم والهم كيف آفر عن قول الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فما الذي حدث بعد فاستجبنا له ولم يجيبنا من الغم وكذلك سبحان الله عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قول تعالى رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس كيف يغفل عن قول الله عز وجل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الم يعلم بان الله قد قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق باب فرعون سوء العذاب القرآن فيه العلاج يعني <سؤال> يعني هل اطلب من فضالتكم ان تقولها مره ثانيه؟ هذا اللي يعني بارك الله ابن عباس نعم. حضر الامه وهو تلو <سؤال> <ده هزيزي؟ نعم. سؤال> القران ما ما ما القران هو التقسد قاعد هو الغواص في في في في, في, في, في بحر الكلمات بهذا المنطقه نعم, نعم. وغواصك في معاني عن هذه الدرر وتخرج له عجبت لمن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 والله الله الله حسبي الله من عم من. عم حسب الله, الله, الله حسبي يا خبر عندما تقول الله حسبي يأتيك رسول الله يا الله الرحيمة توضع على قلبك وتسكن خوف الخائف وتأمين أمن آذك أنا أقول لأبنائي الآن في فلسطين بأرض المقدسة عليكم بحسب الله ونعم الوكيل إن شاء الله وربنا ينعم لهم ووو الله يعني يرجع لهم أرضهم وأمنهم إن شاء الله رب العالمين شاء الله عجبت لمن أيقنت أو ابتوريا بالهم والغم كيف أخبر عن قبل الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين دعوا الزنون واتبط الحوت ربنا استجاب له وخرجه من الغم وانبت عليه شجرة من يقطين وأقرؤوا ربنا وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين عجبت لمن لمن تودي من الناس تستمر عليك وتعمل مؤامرات وتعمل مؤامرات ضدك ولكن الناس يبني بتظلم لي لأنها مش في الله لو في كان في الله ما ينتظر مكر منك انما هو يترك الله ليمكر له لا, لا يمكر ف فقال ربنا ده مؤمن انا فرعض في سورة غافر او لا سوره المؤمن لا لا هو اوفوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاقه بالافرعض سوره سور العذاب سبحان الله عجبته لمن لمن بالمرض كيف هذا فرعون قول سيدنا ايوب رب اني مسني الضر ومن أدبه قال وأنت أرحم الراحمين ما قالك سفع من الضب فاستجبنا لا أو فكشفنا ما به من الضب وكذلك النفاء الله رحمته واسعة رحمته واسعة فالصحابي كمير السن قال رسول الله ابني أثره الأعداء وليس عندي غيره وليس عندي ورمدي وأمه تفكي قال أكثر أنت وزوجك من قول لا حول ولا قوة إذن, إذن الله العزيز رجع الراجل الفجر الفاجدة تركضت طارق وفقليل لا يملك شيء ابنه يشتغل باليوم أو كل كم يوم فتح وجد ابنه وما هو قطيع من الغنم، التزم احتضنه وبكى ما الذي حدث قال بين أنا في جوف الليل إذا بالثلاث تتسع وتتسع, وتتسع وتتسع حتى فك قلبي فلما حكى للنبي انها كنز من تحت العرش لا حول ولا أقوة إلا بالله العلي العظيم يبني الناس لا حول أقوة ولا الناس أقوة إلا بالله عن اليقين في الله يعني أنا أرى أن المدين لما يقوم بالليل كده يعني وادعه والمظلوم لما يقوم بالليل وادعه ربنا يكرمنا كمسلمين أن, إن السلطة الأخير لدي يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا ألا من مستغفر في له ألا من صاحب حاجة فأغفره له ألا من تائب فأتوب عليه ربنا القادر الحكيم الخبير القوي الغني المعظم يمد يده اليك وانت, وأنت نائم يا اخ قوم يا اخ ارفع السجده قل يا رب, يا رب. والله وما خاب عبد اذا قال يا رب ابدا ومن تجر مع الله ربح ولنم بالله حسن. هنا الله سبحانه وتعالى اتى سيدنا داود الملك والله. والحكم تمام ما مما شاء الله سبحانه وتعالى شو ذي م شاء ذي لا شو ذي م شاء ذي فتفاصيل تاريخي ونولى دفع الله الناس بعضهم ببعض لفترة في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ثم يقول الله للنبي تلك آيات الله نكتوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. هذا دي البداية ظهور سيدنا داود في صفحة التاريخ في كتاب صفحة الصفح. هم قبلوا ملكه مرض. قبلوا. انا خلاص ما رد خلاص سبحان الله هم احيانا كده يزغرن يعني سواء ارى ما في سواء برضا او بعدم رضا دي مساله اخرى نعم هو سيدنا هارون ما كان تزوج او عنده أو يعني سيدنا سليمان شاب كان عنده عشر عام يقاس قد صغير بس صحيح. لو يقاسوا البحر الارض حديك نعم ابو العلاء بعرض دخل المسكين كده طالعه الولد مات كده عنده تسعة سنوات قال له انت الان تع ابو العلاء له نعم انا ابو العلاء قال انت القائل اني وان اكون الاخير زمانه لا اكرم ما لم تستطع الاوائله <تصفيق> قال حروف اللغه 28 هل تستطيع ان تجعلها 29 المهم اسبوع مره ابو العلاء اين الغلام قالوا مات قال قتله ذكاء ولا يعيش مع هذا يا الله قتله ذكاء ما الله ذكاء الإنسان يجد من عرضي أحيانا سبحان الله وذلك, وذلك ربنا أعطى سيدنا داود الملك والحسنة نعم صحيح. صحيح تعال إلى قصة نبدأ بنشوف سيدنا مشهد مشهد القرآن تعالا إلى قصة الأنبياء وداود وسليمان مع بعضهم. بحنا ذكرنا داود وسليمان مع بعض هو ابنه، لا. ابنه وارثة داود. داود داودة سليمان. سليمان. دا نعرف دا قبل قبل وداود وسليمان في في في صاد ما صدرنا به الآية. اصبر على ما يقولون هذا اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر عبدنا داودة. ذل أيدي ايدي يعني لما ذا عفاه كثير. ذا عفاه كثير. وراءه ما نعم صحيح. صحيح. صحيح. لا دلوقتي عايزين ان الله اعطاه من القوة كأنما لم يصبح له يدين فقط صح له اياد ايدي مثلا بس واحد واحد جعل ربنا هنشوف الان كيف نجعل له الحديد يعني كان عجين نشكله كيف يا شباب ولا فرن ولا دي هنا دعنا نق... يعني الانبياء سوره الانبياء قبل سوره ص بالقرآن الكريم والمشهد تمام. تمام. مشهد سوره ص لا سوره الانبياء الان تمام. تمام. لكن أود أن آخذ تبريرا لأننا لا نسير وسطاً للتقطيب التاريخي كما قلت قطفناه، والمسجد بالقرآن الكريم الأنبياء قبل صار، ماشيح. إحنا نخ نخذ موضوع ما بدخل، يعني سيدرس العلماء، هل هذا علة؟ لا ما أريد أن أقف عن هذا، هناك في في عجالة أنه القرآن الكريم لا يهتم بال بالترتيب، لا لا لا. بنمدلول بنمدلول في آه. مدلول في القضية سبحان الله لأن هنا في سورة الأنبياء ذكر مجموعة من الأنبياء أيوة. فمن ضمنهم داود وسليمان فااا إيد عملوا إيدو ليه صفوة ليه هم من وسليمان يحكمان في الحرب أيوة حرف القصة نور قصة بنور لا في مجلس الحكم سليمان عنده ستة عشر عاماً قاعد على باب أبوشة غرب بواب لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت حد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت فدخلوا اثنين ان قالوا ان صاحب ان وعلى وشك الحصاد، دخل اردت ال ال ال ال ال ال ال ان ده راح اردت على اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان خذ الغنم بتاع الرجل ده ده امام بي هذا حكم سيدنا داود هم خارجين قبل سيدنا صلى الله عليه وسلم بما حكم ابي لا حكم لي ان اخذ غنمه قال صدق ابي والله لو كان الامر بيدي لجعلت صاحب السرع المهضور يأخذ غنما اخر ليستفيد بالبانيا ويأتي صاحب الغنم ليستزرع أو يزرع الأرض لصاحبها فيسلمها له كما كانت ويعيد صاحب الزرع الغنم لصاحبها مم. ففهمنا سليمان تعالى الآيات وداود و... وأجرى و... وصدق داود على حكم ابنه تراجع العودة على الحق هل و... هل يخطئ لا هذه أحكام دنيوية ليس فيها وحي أبدا. الموقف القضائي في كان بنياوي. حكرا لله من يعني ربنا قال وعلمناه الحكمة وفصل لكن هو حكم بالعدل وهو مرضية. وكان هذا في بني سليم موجود. لكن آت سليمان جزء. بحق. يعني زي ما قالوا يا ابن القيم. ابن القيم الجو زي. نعم. تعترض على شيخ ابن تيمية. معقول. ابن تيمية شير بإستان. أنت تعترض عليه في شوية أمور. قال والله أنا مع شيخ ابن تيمية. الهدهد مع سليمان لما قال أحط بما لم تحط به وجيتك من سبع بنبأ يقين وسليمان هو سليمان والهدهد والهدهد فلام وسليمان فلام ابن عبد الملك أمير المؤمنين ماشي فلاحد من الرعي هاد السيب عز يكلمه أمير المؤمنين على صوت الحشية فطرده فاقف سليمان ما لك يا رجل سليمان ابن عبد الملك. سليمان, لا لا سليمان لا قال يا امير المؤمنين لما لم تقف لي قال يا رجل هناك مجلس حكم انت بتتغفل الشرق المؤمنين يعني أنزل لا يجوز قال يا, نبي... يا... يا امير المؤمنين ان نمله استوقفت نبيه فوقف الله وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان فنجلس والملك من المعتقارات أنت بعيد الرجل ما, ما قضيتك يا الله وقف نامة وقف, نامة وقف جميل نملة أوقفت نبي الله صلى الله عليه وسلم رقف وتكلمها رقف وتكلم وما ما أنا بأحقر من النملة وما أنت بأعظم من سليمان سليمان بن نبي رسول الملك ورغم ذلك وقف وتكلم وعندن يقارن سيد السماء يسأل النملة لما حذرت النملة مني ادخلوا لا باختمانك سليمان وجنوده قالت يا نبي الله خشيت ان يبهر النمل بعظمة جيشك وبعظمتك بينه فينشغلوا عن عن ذكر الله سبحانه لا اله الا الله لا اله الا الله سوي في ولا وإن من شيء إلا يسبحه محمد سمع ولا وداود وسليمان اللي يحكمان في الحرم. هنا القرآن قال يحكمان. آه. الذي ال ال ال ال ال ال ال يحتل منصب القضاء. سيدنا سيد سليمان. لكن سليمان يساعد. هذه كانت إشارة بنبؤة سيدنا سليمان. سليمان. سليمان إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين فالشاهد ليس حجر محكمة، ولا الشاهد وكي النيابة. لا. الشاهد والله. ولا بالله. شوف شوف شوف شو شو أحكام نبوة سليمان موقع عليها.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 يعني هو ده الموضوع ايه العدد والفصل قول عد ان نعيد كل واحد حتى لاخير سيدنا لو حكم بالعد اه ف فسي... ف فسي... فسي... فشفير تموت ابو الفاضل طب نعاد العد والفاضل انا رجع لك حقك او اخد منه خلاص انا انا عفوا كل منكما عن اخيه لانه هو سيدنا الشفيع لما رحم العراق على بس كان يرى ضمن الملح يعني لا. أن لأنه لهم مذهبين مذهب في العراق ومذهب في المساء غير فتوى غير المذهب أو الكثير من المساء فكان في العراق يقول يجوز أن يخلغ الشيخ الكبير بالعجوز المرأة, المرأة. المرأة جمعه واحد عن ثمين سنة مم. معه واحد عن ثمين سنة الرجال غير يقول للإربا <تصفيق> وهنا القواعد فنزل نصر فسمع هذا من من تاريخ الشفاة فسمع شيخا كبيرا طاعنا في السن. يعني دخل على التسعين يقول المرات العجوز عجوز أعطيني بوشة بوشة لينس بوشة قبلك من وقال الشافعي فليغير الشافعي فتوها حتى كان من رأي أن إذا صافح رجل كبير امراه كبيرة عجوز يعني فلا لا لا ينتقد روضه يعني فأخف. نعم، فوكلن أتينا حبنا وعدنا وسخر مع داود الجبال وسبحنا والطير الجبال والطيش بسيدنا داود وقنا فعلنا فداود ألقى عليه الزبور الزبور دي إحنا زي جماع المخرفين بتوع المعرض يقول لك دي مش عارف أناشيد ال الرعاة ولا الكلام عن هكسوس والكلام هذا كتاف سماء ليس في اثار لا لا لا درشان. هذا كتاب سماوي هذا كتاب سماوي من الله عم جمله واحده ك... كانت الكتب قبل سيدنا محمد تنزل جمله واحده جمله واحده لم لا... ينزل لا... لا... لا... لا... لا... لا... منجما الا القران سبحان الله لحكمه لا لا لا لا. التشريع لانه ال... ال... ال... ال... الوانض الاخيره في حين. عالم النور اسم يعني صحيح ف, ف... اسمه كتابه الزبور وديانته ماذا يعني جاءت تبع تبع التوحيد والاستقامه والاستقامة على لكن هذا الإسلام أيضا حلقة الإسلام آه يعني, حلقة حلقة يعني حلقة دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي الله من أو إيه أو إيه أو ولا ولا إذ قال له ربوا أسلم أبوهم لأن سبحان الله قال لو ربوا أسلم فرفع علم الإسلام فقولوا رب كان صوت سيدنا داود في الزبور جميلا فإذا جلس على شاطئ نهر بيرتلا من الزبور توقف الماء عن الشرايع. الله أكبر ومن من الكورس بتاعه اللي هو ال الفرقة ال ال ال الجبال والطاجر تردد خلفنا الكون, الكون سبحان الله العظيم والكون يردد خلفنا لكننا لما حجبنا بالإهاب التراب لنسمع الله أقول لك شيء وسيدنا الحضير و له ان شاء الله العالمين صحابي جليل جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الله انا ليل الجمعة بالامس قاعد اقرا سورة الكهف كما علمتنا فوجدت فرسي تحمحم كانه وكادت ان تقطع حبلها وولدي يحضوا بجوارها فخشيت عليه فتوقفت عن القراءه فاذا بالفرس تنظر فنظرت نظر الى اعلى فوجدت كان قناديله كانت منذرة من السماء مضيئة فبدات في الارتفاع. <تصفيق> السيد يحكي حكايته في الفجر هو ذهب الليل بالأمس قال اقرا يا سيد ورتل اقرا ورتل يا اسيد قال يا رسول انا اقص عليك ما رأيت الرسول كان ينتقل الى المستقبل كان ينظر لحظة الى الماضي زي ما في, في زي هنا مسرع ابي جهل وهنا مسرع عدي وهنا وهنا مصرع الوالد، فما تقدم واحد منهم ولا تأخر شبر. ما شاء سبحان الله العظيم فسيد ابن حضير، اقرأ يا سيد ورث القرص وأنا أقرأ. قال والله إنها هي السكينة تنزّرت لقراءتك صورة الكهف ولو ظللت تقرأ لرأها كل أهل المدينة. يا الله بيزنس سكينة بيزنس الصالحين فنحن إذا كثرنا عدد القائمين الليل وقللنا رب. عدد مشاهدي المسلسلات والأفلام شاء الله سكينة هتنزل علينا السلام بيزنس الله تبارك وتعالى جميل أن نقف عند السكينة ونكمل مع فضيلاتكم مع قصة سيدنا داوود زلمة في حلقة قديمة بارك الله فيك شكرا لفضيلاتكم هذا وقت سد المشاهدين والمستمعين بالأسئلة والتواصل يليت عن سيدنا داوود لكن في موضوع الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى يعني ما يسألوناش فإن أن الحاجب اليمين أكبر من الحاجب اليمين <تسكت> <تسكت> <ترجوك> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ربنا يا ملك فيك وشهدين الكلام وستمعين الأعزاء نواصل مع حضرتكم مع دائل السامي الكامير فضلات الشيخ النساء الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة لكن نهيب الجميع أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة عن سيدنا داود فاصل قصير ونتابعكم ومعنا صفوة الصفوة فدينا الكرام والمستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع مرحب وضيفنا الكريم دالي السامي الكبير فضيلة الشيخ رشيد الدكتور عمر عبد الكافي مرحبًا بفضيلاتكم مرة ثانية. مرحبا. يعني أنا أخذت التصارات لو لا خوف من الجمهور المشاهدين والمستمعين وإلا لحجبت للتصارات بعد نهاية القصة إن شاء الله بعد من أسمع من فضيلتكم يعني أنت بتخاف منهم؟ يعني يعني حتى لا يلوموا علينا لأن خوف منهم لا خوف من الله عز وجل لكن. يقال أن محمد خالد مستعتر بالشيخ عمر، محمد خالد مستعتر بالشيخ عمر، فأرادوا أن يستعتروا بفضلاتكم أيه. يعني هم يقطرون أن تقطعنا إن شاء الله. سبحان الله. نحبهم ونحبك يا ربنا. في فضلاتكم فضلاتي ما معنتوا فضلاتي السلام عليكم. السلام عليكم. حلو. هم بخافوا مني. الله و الله. <تصفيق> أخ حسن، السلام عليكم. أخ حسن، خفت أن تأذن أخ حسن. عنا <تصفيق> أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا أنا عندي سؤال أسمح للشيخ علي. اتصبّل. أنا دائما لما أفتح المذياع في السيارة أو في البيت أو التلفزيون، أفتح كله تكون اللذاعة القرآنية مثلا كلها صورة يوسف عليه السلام الصادثني يعني يعني كل ما افتح المذياع على طول صورة يوسف او التلفزيون مثلا يقرأ قرآن انت توصلت معنا في صورة يوسف ولكن نعم. نحن في داود الآن والله بس أنا سؤالي هذا انا ما توصلت معكم في صورة يوسف طيب بارك الله. ممكن جواب من الشيخ هذا الكريم يعني أو سر هذا هذا الشيء. ي يريد الله أن يسر لك صدرك. ما قرأ حذير مسورة يوسف أو سبعها إلا وسره الله. سرك الله. أنت ومن تحب وكل المسلمين. طبعا. يا ربنا لا يثبّرك تعالى. نحب بالسعادة المشاهدين المستمعين أن تكونوا لنا سؤال في موضوع الحلقة معنا التصل هاتفيا. السلام عليكم. وإلا سأقطع الاتصال. نو نفضل أن يعني. أرى ألا نأخذ اتصالات؟ إلا إلا ننتهي من القصة، أن ثم ثم نفتح الاتصالات. قصص بعد أن ننتهي منه تماماً، نفتح في حلقة أو حلقتين كل أسئلة التي لم نت لم نتداركها. لقد نصحتك إن قبلت نصيحتي ور ونصف أغلى ما يباع ويُهبه. قبلت النصيحة. بس رب. بس رب. <تصفيق> بارك الله فيك. نكمل فيما تبقى لدينا من وقت مع سيدنا داود. داود على رأسي. كان حينما يجلس ويرتل <تصفيق> يرتل يترنم. تردد الجبال تؤول معه والطير تردد معه سبحان الله وتتوقف ال... ال... يعني كأن الكون يتوقف ليكون ذاكرا لله مع نبي الله داود حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقف بجوار أبي موسى الأشعار وهو صلي وأبو موسى لا يراه فوته جميل أبو موسى كان صوته فبعد أن سلم قال أبو موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير أل داود قال أو كنت تسمعني يا رسول الله قل من أول ما قرأت قال والذي بعثك بالحق نبيا لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرت لك تحذير صوت جميل يعني كنت عصي الحمد ما شاء الله مزامير داود ما ما مزامير كان زي الحكم زي الحكم زي ما مواعظ ولكن كانت في في صورة جميلة و لكن يعني يعني هي الزبور هو هذا الزبور أنا أقص عن بالمزامير والزبور ما المزامير وما الزبور كل الكتاب المزامير هي المقطوعات التي يعني الفصول متضمنة داخل الزبور. كتابه, الزبور كتابه اسمه الزبور الزبور الكتاب يسمى الزبور سيناء داودة زبور. زبور لا له معنى الزبور هذا لا يعني يعني ما نسمعه نعم ما نسمعه نعم نسيت لو تعبت بفضل كان يتعبد، كان كانوا تشريع، لا كان تشريع كانوا يتعبدون، كانوا يعبدوا وكان يذكر الله وسب عليهم وكذا و... ولا بد أن فيه تشريع. نعم. صوت سيدنا داود جميل من تلقاء نفسه هو لا. من بدايته جميل. وهرب رب العباد هذا هذا الجمال وهذا الحلاوة. سبحان الله. سبحان الله العظيم. هل هل ساء عندما سأل القرآن مقيمة بصوت؟ والله يقال إن أهل الجنة سوف يسمعهم الله صوت ااا نبي الله داود بأننا سبحان الله. ما ما ما ما ما سمعنا نحن صوت داود لكن الله سوف يجل لنا يقال أن سيدنا داود سوف يرثل بزميل الزبور وسوف يرثل علينا سيدنا محمد صل طه عليه الصلاة والسلام يقال هذا وربما قيل في روايات أن الله تجل علينا بقراءة سورة الرحمن يا الله <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> الله مرضك يا أما عروس القرآن التي يتفكه بها أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم هم يا رب يا رب العالمين علمنا يارب عدد وعلمنا نسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون صنعه لبوس المحاربين القدماء لم يكونوا يعرفوا قضيه الضر الدرع الذي يقيه من ضربة السيف وال الواقع الواقع الدرع الله عز وجل علم داود هو أول من صنع ال... ال... هذه القطعة الحربية التي استخدم في المعركة لأن الله أسال له عين القطر القطر يعني النحاس النحاس ربنا ف... جعله أول ما يضع يد سيدنا داود بإذن الله على النحاس <تصفيق> القطعة النحاس تسير تسيره كأنها بئر تسير تسير يشكلها كيف يشاء بيده بيده دون آلة دون فرد دون صخر دون أتون صوامع جز الله يا راضي تطير ترنم جبال. وجبال تؤود ترجع معه وهو ود وصنعت لبوس له عن القفل هم هم, هم داود ألا تودوا وملك ما يأخذه أحد صحيح نقلنا وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون لبني اسرائيل وما شكروا ابدا ما شكروا لا تعرف ارسالهم وشط واضح أن الله سبحانه وتعالى يعدد عليهم نعمه ظاهره وباطنه كلمة الشكر دايما تاتي في في قصص سيدنا داوود حتى قال اعماله انا داوود بالضبط كده والله طيب والد بساني يعني عشان جلست الانبياء لا. الريح عاصفة يعني عايز مثلا يحارب قوم ريح يجيما عليه تاجم لي عليهم قاعد المكان صلى الله عليه ما يتحرك تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين الأرض اللي ربنا بارك فيها في في سواء في بيت المقدس أو عند الكعبة يقال أن دي أرض فيها هجير في الصحراء فيها هجير الصحراء و... حرارة فينجب الأهلاء يشتكون يا نبي الله يا سلامان يريح أنتي يريح الشتاء حرارة لك 50 الأرض خدها عشرين سبحان, سبحان الله من جانب غير... ما غلبت على كهربة ولا تكييف ولا ذلك الظروف ولا ولا تكييف ما توصل عرض سبحان الله ما غ ما غلبت يريح سبحان <تصفيق> الله وكان العرب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله ما جف الظرع وعقبة الأرض أنتم قلتوا مثل ما يقف الرسول يدعو فوق المنبر حتى يظهر بيضاء أبيضية صلى الله عليه وسلم فتنزل الأمطار عسبي يرجع أهل اليمن يا رسول الله لقد ذكرت على البيوت فيضحك الله اللهم حوالينا ولا علينا جل بالظاهر صلى الله عليه وسلم الكريم في السحاب تمتنع السماء أن ينصر الله منها ماء إلا لذنوب العباد الله أكبر توقف نظور الغي في النظرة سبحان الله يا ناظر أجدبت في عهد في عهد سيدنا عمر أجدبت كثر الذنوب وكان المدى يأتم النصام وكان المدى يأتم النصام وكان المدى يأتم النصام وكان وكان المدى يأتم النصام وكان المدى يأتم النصام وكان المدى يأتم النصام وكان المدى عشان نأخذ سيدنا السلامة الآن وندخل على سيدنا داود مرحف عشان لا تكتمل الصورة في ربما عندك دقيقتين أو غير نعم بالضبط و وهل أتاك نبأ خاص إذ تسور المحراب. يا محمد هل زائت الخبر شوفك. لما يقول له هل أتاك إذا تعلم أنه لم يأتي ما يعلم زي وما أدراك وما يدركه. الودعماء اذا يسألونك عن الساعة لا لا وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه لم يدوا ما يدريك يبقى هو لا يعلم لم يعلم وما ادراك يبقى اعلمه يوم الدين وما ادراك يوم الدين. ما يوم الدين في يوم الدين لو يقول وما ادراك ما وما يدريك لم يعلم دين. طب هنا في الآية التي قامناها في سنة صاد هذه أصبر على ما يقولون واذكر عبدانا داود ذا دا الأيدي إنه أواب أو أب أب كثير كثير أرجع إلى الله عز وجل كثير للصفاء كثير البكاء كان بكاء كان بكاء يظل ساجدا طوال الليل هيك فشتر من الله شوف ملك والطيب والجمال هذا هو الوقفة التي نقف عندها ما شغله الملك وما شغله السلطان ولا الجاه ولا كذا نعم قيدوها وأقول هذا الكلام للكبار والصغار وأبناء الغنات يجب أن يشكروا نعم الله قيدوا النعم بقيد الشكر والله ما من نعمة ما شكرنا رب العباد عليه إلا وولت كم من قرية كانت آمنة مصمئنة فيها لفها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله اللي آدوا العلماء واللي طاردوا العلماء واللي عملوا مشاكل واللي أفقروا الناس غير ما يبقى فيه الضنك من ياسين صح يسين وجاء من اقصى المدن فبعثرت من سلزم عززنا بثالث وجاء رجل من اقصى مدينه ادي اخذ واحد صالح فلما قتلوه وما أنزلنا على قومه من جن من السماء خلص نزل عليهم فحذروا ان نهن احدا وحذروا ان نمد ايدينا الى بنات المحجبات ناطعهن حجاب انا احذر نعم نعم هنا وصف القران الكريم بانه اواب ان تخرنا. هنا لفظ التسخير من هنالك من يقول هنالك فلان مسخر جن فلان مسخر. <تصفيق> التسخير من الله. الله. ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. بالليل والصباح. الصباح والطير محشورة. كل له أوان. كل لله. لا لا لا. كل له. أول. كل رجع إلى الله. حتى مع سيدنا داود. كله هو قائد المسبحين. لا. هذا قائد المسبحين سبحان الله. وشهدنا ملكه. ولكن الحكمة هو قل الذي يمكن من الله سبحانه وتعالى شددنا من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ما يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك ان لا يقر شيء أبد للناس هو يعبد ربنا بس. ونعم بالله. وقعد في الحرم اللي ما كان دائما دون محراب. <تصفيق> إحنا أعلى كل أبناءي وبناتي والأسر كلها التي فينا الآن أن يكون في كل بيت مسجد صغير. مش يعني غرفة. الغرفة تكون قليلة. <تصفيق> جزء في البيت ولو متر في متر. مكان مصالح جازو مديري صالح لما يقع بقدر يغمس يهدم مكاني بقدمه في هذا المكان. اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لله؟ اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست اقول انا لست سجادة جميلة وكده وفي القبلة واخدى مخنا في البيت كده سبحان الله وصلوا جنبها المصحف وفي أبو خافت كده للعجزة قوموا ليه شجع يا أخي شجع على والصلاه الكبار والصغار ممتع طيب ممتع دا على داوود ففاجعة منهم لما كانش حد يجيله في الوقت فاجأة لجي امامه أمامه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض واحد ظلم والتاني بقى بغ... شوف شوف الادب برضه في العاده بقى بغ... مش أنا بغيت عليه وضرب بغ... عليه بغضنا لا بعضنا لانه لا نعرف عن الباغ أنت لا تحكم أنت الذي تحدد جميل رائع يعني ليس الكل يتعلم غير... قاتل وقاتل يقول مذنب يقول لنا غير مذنب ده زمان ما مايخطى للراجل سبحان الله واللي يدافع يدافع غير مذنب يدافع عنه ازاي يا خصمالي طب بعضنا على بعض صحكم بيننا بالحق بس ولا بس بس بنا إسرائيل برضو فيهم سوء أدب ولا تشتت وهدينا سوائدا سوائ الصلاة عيب أن نقول أنفسنا ولا تشتت ما هو قلب الحق هتفعلكم هذنا بالحق عادة يلتزم ينتهي أحيانا الإنسان إن لصاحب الحق مقاول أبو بكر الجي يصلح بين الرسول وعائشة فقالت قال يا عائشة قالت لا قص أنت وأنا ولكن لا تقول إلا حق من رسولة أبو بكر. قال من يقول الحق دم يقوله رسول الله. عليه فسال الدم من انفه ياخذ أخذ رضوان الشريف يضع في الماء ويرمسه ويحجز بينهما. ويأ... يا أبو بكر جينا بس حكم الظاهرين تضرب الرسول كان يرضى حكم الله. لا لا. عليه السلام. لا حكم من أهله وحكم من أهلها. من تضيئ عائشة هو الأبي أبو بكر. يقول أنا تضيئ وأنا, وأنا بكر أنا برضو حكم من أهلي هو أبو بكر فصار الحكماني حكيم. الله عليه <تصفيق> الصلاة والسلام. لما يعيش مرة تانية ووأحدس بينه ف أبوه عايش كأيق ويكمن البارق سبحان الله ولود فلما ينتزع مرة أخرى وفاضر مش محدس بينك وبين الرجل أنا أنا أنا أنا ليه عليك لما كان أبوك <تصفيق> ولما كان يطلب زيادة النفقة كان يدخل أبو بكر فاضر مع عائشة ويدخل عمر فاضر بحصة. إلا إلا التعدي على مقام رسولنا نعم الله وهذا دليل عن الجنود فيها هذا ولكن تحل بهذا الحدود نعم نعم فقالوا تخفصنا نبغى بعضنا تحك بيننا بالحق ولا توصف إلى سواء استراب إن هذا أخي ده تسعة نعجة واحدة فقال أكفلنيها اضعها في يعني أنت تسعة وتسعين متى قعدت ما أملك الصوبة بالليل وعملت إزعات لي أنا قفيعي كل مية وخلاص وعزني في الخطاب وغت أي في في في, إيه في طريقة عرضه كان كان لاحلا في الحجة ربما يكون أحدهم يردوا أن يأخذه أن يأخذ منه نعجته من هي الناجدين هي سبحان الله فسجدنا داود ندافع هو سمع من أحد صارف واحد الثاني الثاني الثاني تقريبا كان سرق النعج نتوقف عند سرقه النادي يسقط سرقتنا الله فيك لانه في سرقنا بارك الوقت بارك شكرا لحضراتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمه ان شاء الله بارك بس بس بس بس بس بس لن نحرم الجمهور من ايه من, من التراث معنا ولا في نهايه كل قصه يعني دائما قصه النبي ونترك لمن اراد ان يسأل عن شيء قد نسيناه او اخطائنا فيه فيعدله او صححه لنا نسأل الله الصواب والقبول. بارك الله فيك نحتاج من فضلكم موضوع في نهاية هذه الحلقه. ربي العالمين والرحيم. الله مصلٍ وصلٍ مبارك عليك يا سيدنا يا رسول الله. الله ما لتدعنا في هذه البذيلات العظيمة زنبا إذا غفرت. آمين. ولا مريضا إذا شفيت. آمين. ولا عسيرا إذا سرت. آمين. ولا كربا إلا أذهبت. آمين. ولا همما إذا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إذا هذيت. ولا ميتا إلا رحمته. ولا حادث من حوائج الدنيا لك فيها رضا. ولانا فيها صرح إلا قضيته وسعتها. يا رب العالمين هيئ إلا هم لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجاتا صالحات وطلد عنهم شياطين الإنس والجن أمين. اللهم امن إخواننا في فلسطين أمين. وأمن إخواننا في العراق أمين. واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين وطلد عنهم شياطين الإنس والجن ورزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحا وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما نعود بك من عين لا تدمع أمين. ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن نفس لا تقنع لا لا ومن دعوه لا يستجاب لها اسالك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم الله. متنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر وآخر لا لا دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما صلي الله لكم في هذا الوقت بارك الله فيكم في حسن الخدمه ان شاء الله شكرا جزيلا أشادنا الكرام متابعينا الأعزاء في نهاية هذا الحلقة أشكر حضرتكم تكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم عدالي الثاني فضيل الشيخ أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحاطي ضمننا لقاء جيد في صفقة الصف ونستقبلكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الا الله خير اما أم يشركون